الدرس العاشر بعد المئة من الجنداني في حروب المعاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم الله على آله صحبهنا ولاه بعد قال المراد رحمه الله تعالى إلا بكسر الحمد للتشديد حرف استثناء هذا فعلها المشهور وقد تكون بمعنى غير هذا المعنى الثاني وهذا تكتب حرف استثناء هذا واحد وقد تكون بمعنى غير هذا اثنين. ومعمل الواو عند الأخبش هذا ثلاثة و... والفراء وعاطفة تشترك في, في الإعراب لا في الحكم هذا رقم كم؟ أربعة طب عليها أربعة عند الكوفيين عاطفة تشترك في الإعراب لا في الحكم عند الكوفيين وسائد عند الأصمعي وابن قلني كم هذا؟ خمسة وهذه خمسة أقسام فهذه خمسة أقسام قال الأول أن تكون حرف الاستثناء نحو قام القوم إلا زيدا وإلا هذه التي يستثنى بها ولها ولإلا هذه التي يستثنى بها احكام كثيرة ونذكر هنا ما تدعو الحاجه إلى ذكره في سبع مسائل الاولى الأولى في حد الاستثناء وهو يخراج بإلا وإحدى أخواتها تحقيقا وتقديرا هذا تعريف سبع عليه تعريف تعريفا قده تعريف, تعريف. فليخراج جنسا وبي إلا واحدة خاتئة مخرج للتقصيص بالنعت ونحمي والمراد بالمخرج تحقيقا المتصل وفي المخرج تقديرا المنقطع والمتصل من جنس المستثنى منه والمنقطع من غير جنس المستثنى منه قال قال ما لهم به من علم الا اتباع الظن فإن الظن وإلا لم يدخل في العلم فهو في تقدير الداخل فيه إذ هو مستحضر ومستحضر بذكري لقيامه مقامه في كثير من الماضع لقيامه أي قيام الظن مقامه أي مقام العلم في كثير من المواضع ولهذا لم يحسن استثناء الاكل الشر بعد العلم إلا يشعر بهما بخلاف الظن قال ابن سراج إذا كان الاستثناء قطعا فلا بد أن يكون الكلام الذي قبل إلا قد دل على ما يستثناء فتأمله فانه يدق فإنه يدق يدق بمعنى ايش يعني معنى دقيق لطيف لا يتنبه له إلا ماذا يعني إلا من تفكر فيه فمثلا ما يأتي ب... باستثناء منقطع ولا يوجد جامعة لا يوجد عامل مشترك ولا يوجد بمعنى يعني بمعنى علمي لا يوجد مفهوم مشترك بين المستثنى والمستثنى منه لابد من وجود معنى مشترك بين المستثنى والمستثنى منه حتى ولو كان عيش منقطعا لابد من وجود معنى مشترك قال فانه يدق قال ثانيه في المستثنى منه وهو المخرج منه مذكورا كانه قال مذكورا كان نحو قام القوم إلا زيدا أو مصرور كان نحو ما قام إلا زيدا أي ما قام أحدا قال وسرطه أن لا يكون مجهولا فلا يصح استثناء معلوم من مجهول نحو قام رجال, قام رجال إلا زيدا لا أخطى لابد أن ياتي بمعرفة قام القوم أو قام الرجال لا يأتي بنافع باسم عام أو جمعنا كراث ما يستثني منه معرفة ولا استثناء مجهول من مجهول نحو قام رجال إلا رجلا هذا لا يفيد لأن فائد الاستثناء إخراج الثاني إخراج الثاني من الأول لكونه لم يستثنى لكثرة ضاهية قال لكونه لو لم يستثنى لكان ظاهرها أنه داخل فيما دخل فيه الأول وإن كان المستثنى من وجهولا لم يكن كذلك الثالث في, في المستثنى في المستثنى وهو المخرج وهو ضربان متصل منقطع لأنه إن كان بعض الأول فهو متصل بعض الأول أي من جنسه متصل وإن لم يكن بعضه أي من غير جنسه هو منقطع قال ابن مالك وذكر وذكر البعضية أولى من ذكر الجنسية يعني متقاربان لأن المستثناء قد يكون بعد ما هو من جنسه وهو من في قولك وما بنوك إلا ابن زيد الرابعة هي إقدار المستثناء ذهب أكثر البطريين إذا أنهما دون النص فلا يجوز عندهم استثناء النص ولا استثناء الأكثر وذهاب بعضهم إلى قوة استثناء النص يجلسون عندي عشرة إلا, خا إلا خمسة وذهب الكوفيون إلى قوة استثناء أكثر وافقهم المالك والخلاف إنما هو في الاستثناء ينتصل واستدل من أجاز النص استدل من أجاز استثناء النص بقوله تعالقوا بالليل إلا قليلا نصه لأن نصه بدل من قليلا والضمير عاد على الليل واطلق النصف على القليل واطلق على النصف قليل اطلق على النصف قليل يعني سمى نصف الليل قليل والمعنى قم الليل او اقل او اكثر قاله يا ابن خروف استدل من اجاز الاستثناء أكثر بقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الا ما اتبعك من الغاوين والغاوين أكثر قال معلوم أن الغاوين أكثر وتأول المانعون هاتين العائتين ونحميهما وإجمع النحويون على أن النشطة لا يكون مساويا من منه ولا أزيد هذا اجماع هذا إجمع, إجمع. تقعل عليه فائدة بحيث ينقل إلى الخامس في معنى الاخراج قال كسائل الاخراج من الاسم وحده فان قلت قام القوم الا زيدا فكانك قلت قام القوم الذي بعض منهم زيد ولم تتعرض للاخبار عن زيد بقيام ولا غيره فيحتمل ان يكون قد قام وان يكون غير قائم وذهب الفضاء الى ان الاخراج من الفعل فان قلت قام القوم الا زيدا لم تخرج شيئا من القوم وانما أخرجت إلا وصوه من القوم وإنما اخرجت الا وصوه من القوم ولها بسيبوه الى ان الا اخرجت الاسم من الإسم الفعل من الفعل إذا لم يقل دليل على حمل الإسرناء على أحدهم الدين الآخر يعني عامة فإن قلت قام القوم إلا زيدا كن قد استثناء زيدا من القوم وقيامه من قيامهم وهذا هو الصحيح والخلاف في المتصل وإن شاء الله إلا أنساكم الله خير